Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam muhammedin maali eri ve ethabi ecmeni. Burada bir sual yaparsın ama sual değil. Sual bunda yani müptelilere kum yapmaması gerekir. Tabi ikram gelsin bir taksim yapıyor. Evet. Feri taksim ediyor. Feri diyor ki kısındır. Evet. Sülasi, evet. Ve rubai. Biri de buyuza. Ama bu diyecekçe bile çıkmıyor. Peki evet. çıkacaktır? Sülasi, <coughs> sülasi. Mucasım oluyor. Sülasiye, rubaiye. Ve ya kud, rubai. Mucasım herhâm sülasiye. Ya bu olmuyor? Bu yüsi küsur asliydi ve nfc'nin küsur asli verileri bu bayi ya ruba'i taksimü şeyin nfc ruba'idir. Merer böyle hatta harçakıyor yeri. Merelim. Akser evet, ayı evet, o o bu o güzel stil buna aksanlı da evet, kısımdır bu da kısımıdır ha. Evet, bu güzeldir. Tüel evet, o, o başka kısım başkadır. aksamlar başkadır. Evet, e maksın başka olması gerekir. Evet, aksamlarla. Evet, Orada ora dövüne değdir diyor. Ve evet, mesela maksın evet, e, sen taksim et beş şiir, o şiir asî, şiirüaî, rubaiye, rubai şiir asî, rubai. Bile söyleyeyim. Mesela bir kıyas yapıyor, bir çizgi deyit yaptırıyor. Oldu mu? Hale ettireceğiz şimdi ya. Olmuyor. Mesela şimdi maksim diyor, maksim bir kıyas yapıyor. En maksimu el fü'lü diyor. Olur mu? El elçelir. Bir kıyas, kıyas yapacak. Ne mesela diyor? Ee, mesela şeker beyazdır. Mevli. Şeker beyazdır. beyaz. Her beyaz güzeldir. Mevli. Ne çıkıyor? Şeker de güzeldir. Hepsi yapacak. Maksım fiildir. Ne maksım fiildir? Mevli. Fiilde ve kulu füülen şeker beyazdır, her beyaz güzeldir, maksım füüldür ve kulu füülen yan süralı, ve imaroba, du neçipte maksım ne oldu? ve imaroba. Adem maksım iş Aferin, eyni eyni, bir o durum evet. sanki el-makhsimu er-c'al yuqulu ya şeker beyazdır her beyaz güzeldir evet, evet. evet. evet. ]Right. Dur, belki şeker beyazdır her siyah güzeldir evet. o, çıkıyor evet. bu ki şeker güzeldir evet. Yapmayacak. Bizim de ona para ha. Sanki biz diyoruz ki şeker beyazdır, her biri Yok, beyazdır, her siyah güzeldir. Ne ki güzeldir. O واسقدر وكل فعل ماسقدر في علوم مفهوم مفهوم, مفهوم, مفهوم, مفهوم في ما دل على معنى في نفسه ما دل على معنى في نفسه وكل فعله هو ضرباء نصراء ضرباء نصراء أكراماء إلى أخير وضم يقولون تفجز مثل سكر بياض ضر وهارف يحب زادت في يعني هو هل تدريجي بيقولون المخسوم والفعل يكون فعل <سؤال> تام بيت من الفعل والفعل يكون فعل لازم مراعيون وراعيون بيتين لا وده ليش ما المخسوم هو على معرفة الذات بيكون فعل صح كده ده مش زي ده يعني هي شركه يقول نتيجة خيول، مش خيول كي مقسم يانسلاسي يامو بعض، يقالوا هذا تقسيم الشيء النفسي ولا شيء، ليش خيول؟ كانوا شلاس خلكي مقسم في عندك في شلاسي يامو بعض، ده مقسم يانسلاسي يامو بعض، لكن شلاسي تقسيم عندي هو شيء نسلاسي يامو بعض، لأن ما هو الكزمة وفعله. Ve kullu feydin meslebi meslebi'l-i barayyum ve o kısmetin aydan ahadhume yani sülasi sülasi olurussa ayni mahrubu kez ruba'yla ve ayni makayana ve ayni makayana ubaqsım ve ayni makayana ubaqsım وإن ما ضأتر أي الخبر كان وأي ما كان أي قسم كان يكون تقسيمه تقسيمه القسمي أي قسم كان وأي ما كان يكون تقسيمه تقسيمه مقصر القسم إلى 43 يكون تقسيمه يكون تقسيمه تقسيم شيء إلى نفسه إلى غيره خلقت تركيبه وضع مقصده bir değildir. eğer mutlak fiil bir olursa o bir de bir değildir. O da mı? Ola diyorlar vahsta. bu bu bir olursa o fiil bir olursa iyi dediler. Olur mu? Onun için bunu neticede çıkmıyor. Çıkmıyor ki maksimyen sülasyen rubaiyen ha. Eğer bir kabul etsek o da maksimyen sülasyen rubaiyen ha. Maksimyen sülasyen rubaiyen ha. Netici o netice. Netici o maksimyen sülasyen rubaiyen ha. Ve yuqalu odu bu. Le enne, odu bu. Le enne lequru en ehzun جس كوروس مُحَبَّسٌ مسّيني لأن نقول أن مود القسمة دي مقصود بقصة لأن نقول أن مود القسمة هو مفهوم فعلي وظمه مفهوم فعلي إذن مسجِميه أرساعد المفهوم دول لما صنع علي مفهوم فعلي وظمه اللي والمحكوم عليه تخونه وفعل المجر في الجبر بيوت وما حصلنا في شيء قابلنا خوش برجختي يعني او ان نقول ارث او جاته وتحمد زيبي لان نقول ان موزه القسمة اللي مقسوم واللي مقسوم الشهادي في معنى لا ما في علي ونحكوم بلزم عليه ابتدى تكون كل فعل اما بيوت وما صدق الفني ولا مشي هذاك نسلهوي فلأذا من نتيجة شق قسم الله المستنصر الله لا ينكسج قال كان يؤمن وليو قالوا ما لأن نقول أن موت لأن نقول الفعل الذي هو موت القسمة عم من سلاثي ورباعي المفروض مفروض فان الملاذبين متقل فعلي متقل مدد على الفاسي من غير نظرا الى التونعات او او اربعة حتى نحصل وضموا وهكذا جميع التقسيماتي وضموا بدون تقسيم ضرب اشتغل بارد اوديو مجادر اوديو الحام وتعيقوا ذلك انا باولا ايبو انها İlaç etten olan bir şey var mıdır ha? Hemen de değil mi? Çünkü, bu işlerde. Aynı, aynı bu şey geliyor. Aynı kadar geliyor ya nihayet. Niye bu niye bu? Çünkü, lakin haklılar, elbiseyi uçur ha. Değil mi? Çünkü, lakin haklılar, elbiseyi uçur ha. Değil mi? Çünkü, lakin ha. Değil mi? Çünkü, lakin ha. Değil mi? ha. Değil mi? Çünkü, ha. بو تكره ان يشوي ثيغني لاحكي بيته لا بلميورا انيججم لا يقاروا لاننا كور مويزو الخصمه تي اه يثق الاخسروا والأوضح, والاوضح والاوضح الاختصار على قوله على قوله لأن ولهم لان نقوله ملي. ملي. ملي. ملي. ملي. ملي. إنّ موضى القسمة إلى آخره وإسقاط معه ذا وطيب مجرد الأخصار والأوضح الإخصار على قول لأنّ نقول إنّ موضى لآخره هاكذا جميع التقسيمات أنسون السوريس وهكذا جميع التقسيمات أنسون السوريس أو وذكر أو أنسون قوله قول وهكذا جميع التقسيمات بدي في اخر كلامي في اخر كلامي هوش في اخر كلامي وضعه تمام شو بخطبي لان نقول الفعل الذي هو مغلق قسمتي عموة وفودة عموة فودة عم فان ما هذا بين متقوي فعلي. Eğe, ay, min geyr zırn, min geyr zırn, ile koyun he, alısa, alısa, alısa, alısa, ve haklı, demek, mutabaketti, ve haklı, av, ve haklı da, dem, beden aynı sorular, كل واحد منهما اي ثلاثي ورباعي امام مجرد بل اسميه مجرد اي مش دي يعني بحرفين اتجاهف وش حرف لانه لاخلو بما عندك لامار على الحروف الاصليه وش حقه اولها الاول المجرد بل مجرد, مجرد عن سبعه في جوي يي يي خصم مجرد رباعي مجرد والسال المجيد فيه و في الأفاضل الذي يدفيه وضاب شيء وضاب أربعة الميد فيه ها وكل واحد منهما أي من هذه الأربعة قدوه وكل واحد منهما وكل واحد منها قدوها وكل واحد يوم يمدق واحد منها ومجردة وش راح مجد مزيد وانا وكل واحد منهما أي من هذه الأربعة إما سالم أو غير سالم سالم إلى حرف سالم حرف س الصاحب در حرف دبتان صيفتان يعني أو غير سالم بلد. بلد. بلد. بلد. لأنه لو خلت خلبت وصوله من حروف اللتين والحمزة فيه، والطبقي فيه، طبيب ينحكي عار، فشاع فهو شاعر فهو شاعر من، وإن لا وإن لم تخلوه، فهو أيه شاعر من فصلت أقسامه سمايته، نحو نصره نصرة نصرة شلاسون مجد الشاعر، وعده غير شاعر، أكرمه شلاسون مجد الشاعر، على فلاش يمد غي وسالم لحرجت و رباعي بن سالم فلحرجت و رباعي بن يز زعله سلسله وش ve nascar vade ekranı öyle Daha önce Daha önce zelzele Daha önce zelzele Biz dafetmişiz etemşbi ziyafam üstünde vade şimdi zasa ha bu şahsenler zindeyim zinde kaçıp koşmuşuz ona sıyımadı mı seni Dün ne oldu zelzele hem hem hem hem hem hem hem كازن تجديدات نظر شعريات مجرد واداء شعريات غير ممتاز اكرمه مجلس صالح ابداء غير صالح تمام دحرجه ربعي مجرد صالح دحرجه اوجد مجدي صالح وحسوسه استطاعه اشعار كازن اجويلجيم او, أو رباعي مجرد معتل هل معترم مضعف نوسا نوسا تبا سا رباعي رجل فيه هل معترم مضعف نوسا <تحش> زلزلاء رباعي رباعي مضعف صاج مضعف صاج مضعف زلزلاء رباعي مضعف واشا واش نصر وعد أكرم أوعد دحرج زلزل تدحرج تزلزل نحن سيئ Nasıl seset vesvese vesvese. Ey vesvese sülemi. Birazdan. Başka bir şey de benim. Kaç hamsi dibineyim? Yemin dıhçi. Kaç çilebi yemek hamsi. Ey o saat. Oğuz vesvese vesvese dinaba. Ne demek? Genciler de öğren bu saat. Bana Gel bu kadar. haydi